أخي ستبيد جيوش الظلام ويشريك في الكون فجر جديد فأطلق روحك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد ترى الفجر يرموقنا من بعيد أخي قد صرت من يديك دما أبعد أن تشل بقيد الإيمان صدر فان قربانها للسماء مخضابها بوسام القلود مخضابها بوسام الخلود أخي هل ترى كسئمت الكفاح وألقيت عنك هليك الصلاح فمن للضحايا يواس الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع راياتها من جديد أخي اليوم صلب المراس أدك صخور الجبال الرواس غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد سأثق آر لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين أخي إنني ما سئمت الكفاح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 وإني على ثقة من طريق إلى الله رب السنا والشروق فإن عافني السوق أو عاقني فإنني أمين لعهد الوثيق فإنني أمين لعهد الوثيق أخيف لا تنسفت للوراء طريقك قد خضبت الدماء ولا تلتفت هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا تتطلع لغير السماء فلصنا بغير مهض الجناح ولن نستذل ولن نستباح وإني لا أسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح قويا ينادي الكفاح الكفاح أخي إن ذرفت علي الدموع وبل لن بها في خشوع وأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد أخي إن متن الق أحبابنا فرضت ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلون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 Ah ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.